بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثالث والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى تتمة سورة العنكبوت المبطلون. أي لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرق الشك إلى الكفار فكانوا يقولون لعله تعلم هذا الكتاب أو قرأه وقيل وجه الاحتجاج أن أهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب فلما جعله الله كذلك قامت عليهم الحجة ولو كان يقرأ أو يكتب لكان مخالفا للصفة التي وصفه الله بها عندهم والمذهب الصحيح أن رسول الله قال الله عليه وسلم لم يقرأ قط ولا كتب وقال الباجي وغيره أنه كتب لظاهر حديث سديبية وهذا القول ضعيف بل هو آيات الضمير للقرآن والإضراب ببل عن كلام محذوف تقديره ليس الأمر كما حسب الظالمون والمضطيون اولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب؟ المعنى كيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلاله على صحة النبوة فهل اكتفوا به عن طلب الآيات قل كفى بالله ذكر معناه في الرعد وفي الانعام ويستعجلونك بالعذاب الضمير للكفار يعني قولهم اتنا بما تعدنا وقولهم فأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك ولولا أجل مسمى أي لولا أن الله قدر لعذابهم أجل مسمى لجاءهم به حين طلبوه ولا يأتينهم يحتمل أن يريد القتل الذي أصابهم يوم بدر أو الجوع الذي أصابهم بتوالي القحط أو يريد عذاب الآخرة وهذا أظهر لقوله وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم العذاب أن يحيط بهم والعامل في الظرف محذوف أو محيطة إن أرض واسعة تحريض على الهجرة من مكة إذ كان المؤمنون يلقون فيها أذ الكفار وتغيب في غيرها من أرض الله فحينئذ هاجروا إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة لنبوئنهم أي نزلنهم وقرئا نثوينهم بالسائل مثلثة من السوى وهو الإقامة في المنزل وكأي من دابة لا تحمل رزقها أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على حمل رزقها ولكن الله يرزقها مع ضعفها والقصد بالآية تقوية لقلوب المؤمنين إذا خاف الفقر والجوع في الهجرة إلى بلاد الناس أي كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم ولئن سألتهم في الموضعين إقامة حجة عليهم فأن يؤفكون أي كيف يصرفون عن الحق وقل الحمد لله حمدا لله على ظهور الحجة ويكون المعنى إلزامهم أن يحمدوا الله لما اعترفوا أنه خلق السماوات والأرض بل أكثرهم لا يعقلون اضراب عن كلام محذوف تقديره يجب عليهم أن يعبدوا الله لما اعترفوا به ولكنهم لا يعقلون لهي الحيوان أي الحياة الدائمة التي لا موت فيها ولفظ الحيوان مصدر كالحياة فإذا ركبوا في الفلك الآية إقامة حجة عليهم بدعائهم حين الشدائد ثم يشركون به في حال الرخاء ليكفروا أمر على وجه التهديد أو على وجه الخزلان والتخلية كما تقول لمن تنصحه فلا يقبل نصحة اعمى الماشئ أولا يروا أن جعلنا حرما آمنا الضبير لكفار قريش والحرم الآمن مكة لأنها كانت لا تغير عليها العرب كما تغير على سائر البلاد ولا ينتهك أحد قرمتها ويتخطف الناس من حولهم عبارة عما يصيب غير أهل مكة من القتال أو أخذ الأموال والذين جاهدوا فينا يعني جهاد النفس من الصبر على إذاية الكفار واحتمال الخروج عن الأوطان وغير ذلك وقيل يعني القتال وذلك ضعيف لأن القتال لم يقم مأمورا به حين نزول الآية لنهدينهم سبلنا أي لنوفقنهم لسبيل الخير وإن الله لمع المحسنين المعنى أنه معهم بإعانته ونصره سورة الروم غلبة الروم أي هزم كسرى ملك الفرس جيش ملك الروم وسميت الروم باسم جدهم وهو روم بن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم في أدنى الأرض قيل هي الجزيرة وقيل هي بين الشام والعراق وهي أدنى أرض الروم إلى فارس وقيل في أدنى أرض العرب منهم وهي أطراف الشام وهم من بعد غلبهم سيغذبون إخبار بأن الروم سيغذبون الفرس في بضع السنين البضع ما بين الثلاث إلى التسعة ويومئذ يفرح المؤمنون روي أن غلب الروم فارسا وقع يوم بدر وقيل يوم الحديبية ففرح المؤمنون بنصر الله لهم على كفار القريش وقيل فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس لأن الروم أهل كتاب فهم أقرب إلى الإسلام وكذلك فرح الكفار من قريش بنصر الفرس على الروم لأن الفرس ليسوا بأهل كتاب فهم أقرب إلى كفار قريش ورُوِي أنه لما فرح الكفار بذلك خرج إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون وراهنهم على عشرة قلاص إلى ثلاث سنين وذلك قبل أن يحرم القمار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل فجعل جعل القلاص مئة والأجل تسعة أعوام وجعل معه أبي بن خلف مثل ذلك فلما وقع الأمر على ما أخبر به أخذ أبو بكر القلاص من ذرية أبي بن خلف إذ كان قد مات وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تصدق بها وعد الله مصدر مؤكد كقوله له علي الف درهم عرفا لان معناه اعترفت له به اعترافا يعلمون ظاهره قيل معناه يعلمون ما يدرك بالحواس دون ما يدرك بالعقول فهم في ذلك مثل البهائم وقيل الظاهر ما يعلم بأوائل العقول والباطن ما يعلم بالنظر والدليل وقيل هو من الظهور بمعنى العلو في الدنيا وقيل ظاهر بمعنى زائل ذاهب والأظهر أنه أراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها لأنه وفقهم بعد ذلك بالغفلة عن الآخرة وذلك يقضي عدم معرفتهم بها وانظر كيف نفى العلم عنهم أولا ثم أثبت لهم العلم بالدنيا خاصة وقال بعض أهل البيان إن هذا من المطابقة لاجتماع النفي والإثبات وجعل بعضهم العلم المثبت كالعدم لقلة منفعته فهو على هذا بيان للنفي أولم يتفكروا في أنفسهم يحتمل معنيين. أحدهما أن تكون النفس ظرفا للفكرة في خلق السماوات والأرض كأنه قال أولا يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن الله ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق والثاني أن يكون المعنى لم يتفكروا في ذواتهم وخلقتهم ليستدلوا بذلك على الخالق ويكون قوله ما خلق الآية استئناف كلام والمعنى الأول أظهر وأثار الأرض أي حرثوها ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء معنى السوء هلاك الكفار ولفظ السوء تأنيث الأسوأ كما أن الحسن تأنيث الأحسن وقرأ عاقبة بالرفع على أنه اسم كان والسوء خبرها وقرأ بنصب عاقبة على أنها خبر كان والسوء اسمها وأن كذبوا مفعول من أجله ويحتمل أن تكون السوء مصدر أساء. يبلس المجرمون الإبلاس السكون في شر مع اليأس من الخير يتفرقون معناه في المنازل والجزاء تحبرون تنعمون من الحبور وهو السرور والنعيم وقيل تكرمون سبحان الله هذا تعليم للعباد أي قولوا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون أي حين تدخلون في وقت الظهيرة وهي وسط النهار وقوله وله الحمد في السماوات والأرض اعتراض بين المعطوفات وقيل أراد لذلك الصلوات الخمس فحين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الصبح وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر يخرج الحي ذكر في آل عمران ويحي الأرض أي ينبت فيها النبات وكذلك تخرجون أي كما يخرج الله النبات من الأرض كذلك يخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة تنتشرون أي تتصرفون في الدنيا من أنفسكم أزواج أي صنفكم وجنسيكم قيل أراد خلقة حواء من ضلع آدم وخاطب الناس لذلك لأنهم ذرية آدم مودة ورحمة قيل المودة الجماع والرحمة الولد والعموم أحسن وأبلغ واختلاف السناتكم أي لغاتكم وألوانكم يعني البياض والسواد وقيل يعني أصنافكم والأول أظهر خوفا وطمعا ذكر في الرعد وأن تقوم السماء والأرض معناه تثبت أو يقوم تدبيرها ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون إذا الأولى شرطية والثانية فجائية وهي جواب الأولى والدعوة في هذه الآية قوله للموتى قوموا بالنفخة الثانية في الصور ومن الأرض يتعلق بقوله مخرجون أو بقوله دعاكم على أن تكون الغاية بالنظر إلى المدعو كقولك دعوتك من الجبل إذا كان المدعو في الجبل قانتون ذكر في البقرة وهو أهون عليه أي الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة الأولى وهذا تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعد. فإن من صنع صنعة أول مرة كانت أسهل عليه ثانية مرة ولكن الأمور كلها متساوية عند الله فإن كل شيء على الله يسير وله, وله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى الذي يصفه به أهل السماوات والأرض هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء هذا هو المثل المضروب معناه أنكم أيها الناس لا يشارككم عبيدكم في أموالكم ولا يستوون معكم في أحوالكم فكذلك الله تعالى لا يشارك عبيده في ملكه ولا يماثله أحد في ربوبيته فذكر حرف الاستفهام ومعناه التقرير على النفي ودخل في النفي قوله فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي لستم في أموالكم سواء مع عبيدكم ولستم تخافونهم كما تخافون الأحرار مثلكم لأن العبيد عندكم أقل وأذل من ذلك بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم الإضراب ببل عما تضمنه معنى الآية المتقدمة كأنه يقول ليس لهم حجة في اشراكهم بالله بل اتبعوا في ذلك أهواءهم بغير علم فأقم وجهك للدين هو دين الإسلام وإقامة الوجه في الموضعين من السورة عبارة عن الإقبال عليه والإخلاص فيه في قوله أقم والقيم ضرب من ضروب التجنيس فطرة الله منصوب على المصدر كقوله صدغة الله أو مفعولا بفعل مضمر تقديره إلزموا فطرة الله أو عليكم فطرة, فطرة الله ومعناه خلقة الله والمراد به دين الإسلام لأن الله خلق الخلق عليه إذ هو الذي تقتضيه عقولهم مسليمة وإنما كفر من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه لا تبديل لخلق الله يعني بخلق الله الفطرة التي خلق الناس عليها من الإيمان ومعنى أن الله لا يبدلها أي لا يخلق الناس على غيرها ولكن يبدلها شياطين الإنس والجن بعد الخلقة الأولى أو يكون المعنى أن تلك الفطرة لا ينبغي للناس أن يبدلوها فالنفي على هذا حكم لا خبر وقيل إنه على الخصوص في المؤمنين أي لا تبديل لفطرة الله في حق من قضى الله أنه يثبت على إيمانه وقيل إنه نهي عن تبديل الخلقة كخصاء الفحول من الحيوان وقطع آذانها وشبه ذلك منيبين إليه منصوب على الحال من قوله أقم وجهك لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأمته ولذلك جمعهم في قوله منيبين وقيل هو حال من ضمير الفاعل المستتر في إلزموا فطرة الله وقيل هو حال من قوله فطر الناس وهذا بعيد واتقوه وما بعده معطوف على أقم وجهك أو على العامل في فطرة الله وهو إلزم المضمر من الذين فرقوا دينهم المجرور بدل من المجرور قبله ومعنى فرقوا دينهم جعلوه فرقا أي اختلفوا فيه وقرئ فارقوا من المفارقة أي تركوا والمراد بالمشركين هنا أصناف الكفار وقيلهم المسلمون الذين تفرقوا فرقا مختلفة وفي لفظ المشركين هنا تجوز بعيد ولعل قائل هذا القول إنما قاله في قول الله في الأنعام إن الذين فرقوا دينهم فإنه ليس هناك ذكر المشركين وإذا مث الناس ضر الآية إنحاء على المشركين لأنهم يدعون الله في الشدائد ويشركون به في الرخاء ليكفروا ذكر في النحل أم أنزلنا عليهم سلطانا أم هنا منقطعة بمعنى بل والسلطان الحجة وكلامه مجاز كما تقول نطق بكذا والمعنى ليس لهم حجة تشهد بصدق شركهم وإذا أذقنا الناس رحمة إنحاء على من يفرح ويبطر إذا أصابه الخير ويقنط إذا أصابه الشر وانظر كيف قال هنا إذا وقال في الشر إن تصبهم سيئة لأن إذا للقطع بوقوع الشر بخلاف إن فإنها للشك في وقوعه ففي ذلك إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر بما قدمت أيديهم المعنى أنما ما يصيب الناس من المصائب فإنه بسبب ذنوبهم فآت ذا القربى حقه يعني صلة رحم القراب بالإحسان والمودة ولو بالكلام الطيب وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس الآية معناها كقوله يمحق الله الربا ويرب الصدقات أي ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله وما آتيتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند الله وينفعكم به وقيل المراد أن يهب الرجل للرجل أو يهدي له ليعوض له أكثر من ذلك فهذا وإن كان جائزا فإنه لا ثواب فيه وقرأ وما آتيتم بالمد بمعنى أعطيتم وبالقصر يعني جئتم أي فعلتموه وقرأ لتربوا بالتاء المضمومة وليربوا بالياء مفتوحة ونصب الواو فأولئك هم المضعفون المضعف ذو الإضعاف من الحسنات وفي هذه الجملة التفات لخروجه من الغيبة إلى الخطاب وكان الأصل أن يقال وما آتيتم من زكاث فأنتم المضعفون وفيه أيضا حذف لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى ما وتقديره المضعفون به أو فمؤتوه هم المضعفون ظهر الفساد في البر والبحر قيل البر البلاد البعيدة من البحر والبحر هو البلاد التي على ساحل البحر وقيل البر اللسان والبحر القلب وهذا ضعيف والصحيح أن البر والبحر المعروفان فظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك وظهور الفساد في البحر بالغرق وقلة الصيد وكساد التجارات وشبه ذلك وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من الكفر والعصيان لا مرد له أي لا رجوع له ولا بد من وقوعه من الله يتعلق بقوله يأتي أو بقوله لا مرد له أي لا يرده الله يومئذ يصدعون من الصدع وهو الفرقة أي يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير فلأنفسهم يمهدون أي يوطنون وهو استعارة من تمهيد الفراش ونحوه والمعنى أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة ليجزي يتعلق بيمهدون أو يصدعون أو بمحذوف مبشرات أي تبشر بالمطر وليذيقكم عطف على مبشرات كأنه قال ليبشركم وليذيقكم ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره ليذيقكم من رحمته أرسلها وكان حقا انتصب حقا لأنه خبر كان واسمها نصر المؤمنين وقيل اسمها مضمر يعود على مصدر انتقمنا أي وكان الانتقام حقا فعلى هذا يوقف على حقا ويكون نصر المؤمنين مبتدا وهذا ضعيف تثير سحابا أي تحركها وتنشرها كسفا أي قطعا وقرئ بإسكان السين وهما بناان للجمع وقيل معنى الإسكان أن السحاب قطعة واحدة الودق هو المطر من خلاله الخلال الشقاق الذي بين بعضه وبعض لأنه متخلل الأجزاء والضمير يعود على السحاب من قبله كرر للتأكيد وليفيد سرعة قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار لمبلسين اي قانطين كقوله ينزل الغيث من بعد ما قنطوا فرأه مصفرا الضمير للنبات الذي ينبته الله بالمطر والمعنى لئن أرسل الله ريحا فصفر به النبات لكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله وقيل الضمير للريح وقيل للسحاب والأول أحسن في المعنى فإنك لا تسمع الموت الآية استعارة في عدم سماع الكفار للمواعظ والبراهين فشبه الكفار بالموت في عدم إحساسهم خلقكم من ضعف الضعف الأول كون الإنسان من ماء مهين وكونه ضعيف في حالة الطفولية والضعف الثاني الأخير الهرم وقرئ بفتح الضاب وضمها وهما لغتان ما لبثوا غير ساعة هذا جواب القسم ومعناه أنهم يحلفون أنهم ما لبثوا في القبور تحت التراب إلا ساعة أي ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة وذلك الاستقصار تلك المدة كذلك كانوا يؤفكون أي مثل هذا الصرف كانوا يصرفون في الدنيا عن الصدق والتحقيق حتى يروا الأشياء على ما هي عليه وقال الذين أوتوا العلم والإيمان هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون ردوا مقالة الكفار التي حلفوا عليها في كتاب الله يعني اللوحة المحفوظ أو علم الله والمجرور على هذا يتعلق بقوله لبستم وقيل يعني القرآن فعلى هذا يتعلق هذا المجرور بقوله أوت العلم وفي الكلام تقديم وتأخير وتقديره على هذا قال, قال الذين اوتوا العلم في كتاب الله أي العلماء بكتاب الله وقولهم لقد لبثتم خطاب للكفار وقولهم فهذا يوم البعث تقرير لهم, تقرير لهم وهو في المعنى جواب لشرط مقدر تقديره إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث ولا هم يستعتبون من العتبة بمعنى الرضا أي ولا يرضون وليست استفعل هنا للطلب إن وعد الله حق يعني ما وعد من النصر على الكفار ولا يستخفنك من الخفة أي لا تضطرب لكلامهم سورة لقمان الكتاب الحكيم ذكر في يونس ومن الناس من يشتري لهو الحديث هو الغناء وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شراء المغنيات وبيعهن حرام وقرأ هذه الآية وقيل نزلت في قرشي اشترى جارية مغنية تغني بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشراء على هذا حقيقة وقيل نزلت في النضر بن الحارث وكان قد تعلم أخبار فارس فذلك هو لهو الحديث وشراء لهو الحديث استحبابه وسماعه فالشراء على هذا مجاز وقيل لهو الحديث الطبل وقيل الشرك ومعنى اللفظ يعم ذلك كله وظاهر الآية أنه لهو مضاف إلى الكفر بالدين واستخفاء لقوله تعالى ليضل عن سبيل الله الآن. ولو أن المراد شخص معين لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف بغير عمد ترونها ذكر في الرعد أن تميد بكم أي لا تميد بكم لقمان. لقمان رجل ينطق بالحكمة واختلف هل هو نبي أم لا وفي الحديث لم يكن لقمان نبي ولكن كان عبدا حسن اليقين أحب الله فأحبه فمن عليه بالحكمة روي أنه كان ابن أخت أيوب أو ابن خالته وروي أنه كان قاضي بني إسرائيل واختلف في صناعته فقيل كان نجارا وقيل خياطا وقيل راعي غنم وكان ابنه كافرا فما زال يوصيه حتى أسلم وروي أن اسم ابنه ساران ووصينا الإنسان هذه الآية والتي بعدها اعتراض في أثناء وصية لقمان لابنه على وجه التأكيد لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك بالله ونزلت الآية في سعد بن أبي وقاص وأمه حسب ما ذكرنا في العنكبوت حملته أمه وهن على وهن أي ضعفا على ضعف لأن الحملة كلما عظم إزدادت الحامل به ضعفا وانتصاب وهنا بفعل مضمر تقديره تهن وهنا وفيصاله أي فطامه وأشار بذلك إلى غاية مدة الرضاع. أنشكر تفسير للوصية واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله وفيصاله في عامين ليبين ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقها ولذلك كان حقها أعظم من حق الأب يا بني الآية رجع إلى كلام لقمان والتقدير وقال لقمان يا بني مثقال حبة من خردل أي وزنها والمراد بذلك أن الله يأتي بالقليل والكثير من أعمال العباد فعبر بحبة الخردل ليدل على ما هو أكثر في صخرة قيل المراد الصخرة التي عليها الأرض وهذا ضعيف وإنما معنى الكلام أن مثقال خردلة من الأعمال أو من الأشياء وإن كان في أخفى موضع كجوف صخرة فإن الله يأتي بها يوم القيامة وكذلك لو كانت في السماوات أو في الأرض واصبر على ما أصابك أمر, أمر بالصبر على المصائب عموما وقيل المعنى ما يصيب من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر من عزم الأمور يحتمل أن يريد مما أمر الله به على وجه العزم والإيجاب أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم والجد ولفظ العزم مصدر يراج به المفعول أي من معزومات الأمور ولا تصعر خدك للناس الصعر في اللغة الميل أي لا تولي الناس خدك وتعرب عنهم تكبرا عليهم مرحا ذكر في الإسراء مختالا من الخيلاء وقصد في مشيق أي اعتدل فيه ولا تتسرع إسراعا يدل على الطيش والخفة ولا تبطئ إبطاءا يدل على الفخر والكبر نعمه ظاهرة وباطنة الظاهرة الصحة والمال وغير ذلك والباطنة النعم التي لا يطلع عليها الناس ومنها ستر القبيح من الأعمال وقيل الظاهرة نعم الدنيا والباطنة نعم العقبة واللفظ أعم من ذلك كله ومن الناس من يجادل نزلت في النظر ابن الحارث وأمثاله أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير معناه أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى النار ومن يسلم وجهه إلى الله يسلم أن يخلص أو يستسلم أو ينقاد والوجه هنا عبارة عن القصد بالعروة الوثقى ذكر في البقرة قل الحمد لله وما بعده ذكر في العنكبوت ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية إخبار بكثرة كلمات الله والمراد اتساع علمه ومعنى الآية أن شجر الأرض لو كانت أقلاما والبحر لو كان مدادا يصب فيه سبعة أبحر صبا دائما وكتبت بذلك كلمات الله لنفدت الأشجار والبحار ولم تنفد كلمات الله لأن الأشجار والبحار متناهية وكلمات الله غير متناهية فإن قيل لما لم يقل والبحر مدادا كما قال في الكهف قل لو كان البحر مدادا فالجواب أنه أغنى عن ذلك قوله يمد لأنه من قولك مد الدوات وأمدها فإن قيل لما قال من شجرة ولم يقل من شجر باسم الجنس الذي يقتضي العموم فالجواب أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرة حتى لا يبقى منها واحدة فإن قيل لما قال كلمات الله ولم يقل كلم الله بجمع الكثرة فالجواب أن هذا أبلغ لأنه إذا لم تنفذ الكلمات مع أنه جمع قلة فكيف ينفد الجمع الكثير ورؤية أن سبب الآية أن اليهود قالوا قد أوتين التوراة وفيها العلم كله فنزلت الآية لتدل على أن ما عندهم قليل من كثير والآية على هذا مدنية وقيل إن سببها أن قويشا قالوا إن القرآن سينفد ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة بيان لقدرة الله على بعث الناس ورد على من استبعد ذلك يولد الليل في النهار أي يدخل كل منهما في الآخر بما يزيد في أحدهما وينقص من الآخر أو بإدخال ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء النهار على ظلمة الليل إلى أجل مسمى يعني يوم القيامة ذلك بأن الله يحتمل أن تكون الباء سببية أو يكون المعنى ذلك بأن الله شاهد هو الحق بنعمة الله يحتمل أن يريد بذلك ما تحمله السفن من الطعام والتجارات والباء للإلصاق أو للمصاحبة أو يريد الريحة فتكون الباء سببية صبار شكور مبالغة في صابر وشاكر كالظلل جمع ظل وهو ما يعلوك من فوق شبه الموج بذلك إذا ارتفع وعظم حتى على فوق الإنسان فمنهم مقتصد المقتصد المتوسط في الأمر فيحتمل أن يريد كافرا متوسطا في كفره لم يسرف فيه أو مؤمنا متوسطا في إيمانه لأن الإخلاص الذي عليه في البحر كان يزول عنه وقيل معنى مقتصد مؤمن ثبت في البر على ما عاهد الله عليه في البحر ختار أي غدار شديد الغدر وذلك أنه جحد نعمة الله غدرا لا يجزي والد عن ولده أي لا يقضي عنه شيئا والمعنى أنه لا ينفعه ولا يدفع عنه مطره ولا مولود أي ولد فكما لا يقدر الوالد لولده على شيء كذلك لا يقدر الولد لوالده على شيء الغرور الشيطان وقيل الأمل والتسويف علم الساعة أي متى تكون فإن ذلك ممن فرض الله بعلمه ولذلك جاء في الحديث مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآية ماذا تكسب غدا يعني من خير أو شر أو مال أو ولد أو غير ذلك سورة السجدة تنزيل الكتاب يعني القرآن لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله عز وجل ونفي الريب على اعتقاد أهل الحق وعلى ما هو الأمر في نفسه لا على اعتقاد أهل الباطل من رب العالمين يتعلق بتنزيل ام يقولون الضمير لقريش وام بمعنى بل والهمزة لتنذر يتعلق بما قبله او بمحثوف ما اتاهم من نذير يعني من الفترة من زمن عيسى وقد جاء الرسل قبل ذلك ابراهيم وغيره ولما طالت الفترة على هؤلاء ارسل الله رسولا ينذرهم ليقيم الحجة عليهم استوى على العرش قد ذكر في الأعراف ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع نفي الشفاعة على وجهين أحدهما الشفاعة للكفار وهي معدومة على الإطلاق والآخر أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إلا بإذن الله كقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه يدبر الأمر أي واحد الأمور وقيل المأمور به من الطاعات والأول أصح من السماء إلى الأرض أي ينزل ما دبره وقضاه من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون قال ابن عباس المعنى ينفذ الله ما قضاه من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا مقداره لو سير, أو لو سير فيه السير المعروف من البشر ألف سنة لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة عام فالألف ما بين نزول الأرض وعروجه إلى السماء وقيل إن الله يلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من أعوام البشر وهو يوم من أيام الله فإذا فرغت الق الله إليهم مثلها فالمعنى أن الأمور تنفذ عنده لهذه المدة ثم تصير إليه آخرا لأن عاقبة الأمور إليه فالعروج على هذا عبارة عن مصير الأمور إليه عالم الغيب والشهادة الغيب ما غاب عن المخلوقين والشهادة ما شاهدوه أحسن كل شيء خلقه أي أتقن جميع المخلوقات وقرئ بإسكان اللام على البدل وبدأ خلق الإنسان من طين يعني آدم عليه السلام نسله يعني ذريته من سلالة من ماء مهين يعني المني والسلالة مشتقة من سل يسل فكأن الماء يسل من الإنسان والمهين الضعيف ثم سواه أي قومه ونفخ فيه من روحه عبارة عن إيجاد الحياة فيه وأضيفة الروح إلى الله إضافة ملك إلى ملك وقد يراد بها الاختصاص لأن الروح لا يعلم كنهه إلا الله فإذا ضللنا في الأرض أي تلفنا وصر وصرنا ترابا ومعنى هذا الكلام المحكي عن الكفار استبعاد البعث والعامل في إذا معنى قولهم إن لفي خلق جديد تقديره نبعث يتوصاكم ملك الموت اسمه عزرائيل وتحت يده ملائكة ولو ترى يحتمل أن تكون لو للتمني وتأويله في حق الله تعالى كتأويل الترجي وقد ذكر أو تكون للامتناع وجوابها محذوف تقديره ولو ترى حال المجرمين في الآخرة لرأيت أمر مهولى ناكسوا رؤوسهم عبارة عن الذل والغم والندم ربنا أبصرنا وسمعنا تقديره يقولون ربنا قد علمنا الحقائق لو شئنا لآتينا كل نفس هداها يعني أنه لو أراد أن يهدي جميع الخلائق لفعل فإنه قادر على ذلك بأن يجعل الإيمان في قلوبهم ويدفع عنهم الشيطان والشهوات ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء فذوقوا بما نسيتم أي قالوا لهم ذوقوا والنسيان هنا بمعنى الترك تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي ترتفع والمعنى يتركون مضاجعهم بالليل من كثرة صلاتهم النوافل ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه من هذا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين يعني أنه لا يعلم أحد مقدار ما يعطيهم الله من النعيم وقرأ أخفي بإستان الياء على أن يكون فعل, فعل المتكلم وهو الله تعالى أفمن كان مؤمنا الآية يعني المؤمنين والفاسقين على العموم وقيل يعني علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيطة فذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الذي نعت للعذاب ولذلك أعاد عليه الضمير المذكور في قوله به فإن قيل لما وصف هنا العذاب وأعاد عليه الضمير ووصف في سبأ النار وأعاد عليها الضمير وقال عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فالجواب من ثلاثه اوجه الاول انه خص العذاب في السجدة بالوصف اعتناء به لما تكرر ذكره في قوله ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر والثاني انه قدم في السجدة ذكر النار فكان الأصل أي ذكرها بعد ذلك بلفظ الضمير، لكنه جعل الظاهر مكان المضمر، فكما لا يوصف المضمر لم يوصف ما قام مقامه وهو النار، ووصف العذاب ولم يصف النار. الثالث وهو الأقوى أنهم تنعى في السجدة وصف النار، فوصف العذاب، وإنما امتنع وصف وصفها لتقدم ذكرها، فإنك إذا ذكرت شيئا ثم كررت ذكره لم يجوز وصفه. فقولك رأيت رجلا فأكرمت الرجل فلا يجوز وصفه لألا يفهم أنه غيره ولنذيقنهم من العذاب الأدنى يعني الجوع ومصائب الدنيا وقيل القتل يوم بدر وقيل عذاب القبر وهذا بعيد لقوله لعلهم يرجعون إنا من المجرمين منتقمون هذا وعيد لمن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها وكان الأصل أن يقول إنا منهم منتقمون ولكنه وضع المجرمين موضع المضمر ليصفهم بالإجرام وقدم المجرور على منتقمون للمبالغة فلا تكن في مرية من لقائه المرية الشك والضمير لموسى أي لا تمتري في لقائك موسى ليلة الإسراء وقيل المعنى لا تشك في لقاء موسى والكتاب الذي أنزل عليه والكتاب على هذا التوراة وقيل الكتاب هنا جنس والمعنى لقد آتينا موسى الكتاب فلا تشك أنت في لقائك الكتاب الذي أنزل عليك. وعبر باللقاء عن إنزال الكتاب كقوله وإنك لتلقى القرآن يفصل بينهم الضمير لجميع الخلق وقيل لبني إسرائيل خاصة لم يهدي لهم ذكر في طه يمشون في مساكنهم الضمير في يمشون لأهل مكة أي يمشون في مساكن القوم المهلكين كقوله وقد تبين لكم من مساكنهم وقيل الضمير للمهلكين أي أهلكناهم وهم يمشون في مساكنهم والأول أحسن لأن فيه حجة على أهل مكة الأرض الجرز يعني التي لا نبات فيها من شدة العطش متى هذا الفتح أي الحكم بين المسلمين والكفار في الآخرة وقيل يعني فتح مكة وهذا بعيد لقوله قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم وذلك في الآخرة وقيل يعني فتح مكة لأن من آمن يوم فتح مكة نفعه إيمانه فأعرض عنهم منسوخ بالسيف وانتظر إنهم منتظرون أينتظر انتظر هلاكهم إنهم ينتظرون هلاكك وفي هذا تهديد لهم سورة الأحزاب يا أيها النبي نداء فيه تكريم له لأنه ناداه بالنبوة ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم اتق الله أي دم على التقوى وزد منها ولا تطع الكافرين والمنافقين أي لا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أنها نصيحة ويعني بالكافرين المظهرين للكفر وبالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر وروي أن الكافرين هنا أبي بن خلف والمنافقين هنا عبد الله بن أبي بن سلول والعموم أظهر ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قال ابن عباس كان في قريش رجل يقال له ذو القلبين لشدة فهمه فنزلت الآية نفيا لذلك ويقال إنه ابن أخطأ وقيل جميل بن معمر وقيل إنما جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفي أي كما لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم ولا أدعياءكم أبناءكم اللائي تظاهرون منهن أي تقولون للزوجة أنت عليك ظهر أمي وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التحريم ويأتي حكمه في المجادلة وإنما تعدى هذا الفعل بمن لأنه يتضمن معنى يتباعدون منهن وما جعل أدعياءكم أبناءكم الأدعياء جمع دعين وهو الذي يدعى ولد فلان وليس بولدي وسببها أمر زيد بن حارثة وذلك أنه كان فتى من كلب فسباه بعض العرب وباعه من خديجة فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فتبناه فكان يقال له زيد بن محمد حتى أنزلت هذه الآية ذلك قولكم الإشارة إلى نسبة الداعي إلى غير أبي أو إلى كل ما تقدم من المنفيات وقوله بأفواهكم تأكيد لبطلان القول ادعوهم لآبائهم الضمير للادعياء أي ينسبوهم لآبائهم الذين ولدوهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يقتضي أن يحبوه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكثر مما يحبون أنفسهم وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم وأزواجه أمهاتهم جعل الله تعالى لأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حرمة الأمهات في تحريم نكاحهن ووجوب مضرتهن ولكن أوجب حجبهن عن الرجال وأولو الأرخام بعضهم أولى ببعض هذا هذا نسخ لما كان في صدر الإسلام من التوارث بأخوة الإسلام وبالهجرة وقد تكلمنا عليها في الأنفال في كتاب الله يحتمل أن يريد القرآن أو اللوحة المحفوظ من المؤمنين يحتمل أن يكون بيانا لأولي الأرحام أو يتعلق بأولى أي أولي الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا بذوي أرحام إلا أن تفعلوا إلى اوليائكم معروفة يريد الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا بقرابة و... ونفعهم في الحياة والوصية لهم عند الموت فذلك جائز ومندوب إليه وان لم يكونوا قرابة وأما الميراث فللقرابة خاصة واخترفة هل يعني بالأولياء المؤمنين خاصة أو المؤمنين والكافرين في الكتاب مصطورا يعني القرآن أو اللوحة المحفوظ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم هو الميثاق بتبليغ الرسالة والقيام بالشرائع وقيل هو الميثاق الذي أخذه حين أخرج بني آدم من صلب آدم كالذر والأول أرجح لأنه هو المختص بالأنبياء ومنك ومن نوح قد دخل هؤلاء في جملة النبيين ولكنه خصهم بالذكر تشريفا لهم وقدم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تفضيلا له ميثاقا غليظا يعني الميثاق المذكور وإنما كرره تأكيدا وليصفه بأنه غليظ أي وثيق ثابت يجب الوفاء به ليسأل الصادقين اللام تحتمل أن تكون لامكي أو لام الصيرورة والصدق هنا يحتمل أن يكون الصدقة في الأقوال أو الصدق في الأفعال والعزائم ويحتمل أن يريد بالصادقين الأنبياء وغيرهم من المؤمنين اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة غزوة الخندق والجنود المذكورة هم قريش ومن كان معهم من الكفار وسماهم الله في هذه السورة الأحزاب وكانوا نحو عشرة آلاف حاصروا المدينة وحفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخندق حولها ليمنعهم من دخولها فأرسلنا عليهم ريحة أرسل الله عليهم ريحة الصبع فأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم ولم يمكنهم معها قرار فانصرفوا خائبين وجنودا لم تروها يعني الملائكة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم أي حصروا المدينة من أعلاها ومن أسفلها وقيل معنا من فوقكم أهل نجد لأن أرضهم فوق المدينة ومن أسفل منكم أهل مكة وسائر تهامه وإذ زاغت الأبصار أي عن مواضعها وذلك عبارة عن شدة الخوف وبلغت القلوب الحناجر جمع حنجرة وهي الحلق وبلوغ القلب إليها مجاز وهو عبارة عن شدة الخوف وقيل بل هي حقيقة لأن الرئة تنتفخ من شدة الخوف فتربو ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة وتظنون بالله الظنون أي تظنون أن الكفار يغلبونكم وقد وعدكم الله بالنصر عليهم فأما المنافقون فظنوا ظن السوء وصرحوا به وأما المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خطرة مما لا يمكن البشر دفعها ثم استبصروا ووثقوا بوعد الله وقرأ نافع الظنون والرسول والسبيل بالالف في الوصل وفي الوقف وقرئ بإسقاطها في الوصل والوقف وبإثباتها في الوقف دون الوصل فأما إثقاطها فهو الأصل وأما إثباتها فلتعديل رؤوس الآي لأنها كالقوافي وتقتضي هذه العلة أن تثبت في الوقف خاصة وأما من أثبتها في الحلين، فإنه أجر الوصل مجر الوقف هناك بتري المؤمنون أي يختبروا أو أصابهم بلاء والعامل في الظرف بتلا وقيل ما قبله وزلزل أصل الزلزلة شدة التحريك وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب وإذ يقول المنافقون روي أنه معتب بن قشير وإذ قال الطائفة قال السهيلي الطائفة تقع على الواحد فما فوق والمراد هنا اوس بن قبطي يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا يثرب اسم المدينة وقيل اسم البقعة التي المدينة في طرف منها ومقام اسم موضع من القيام أي لا قرار لكم هنا يعنون موضع القتال وقرئ بالضم وهو اسم موضع من الإقامة وقولهم فرجعوا أي إلى منازلكم بالمدينة ودعوا القتال ويستأذن فريق منهم النبي أي يستأذنونه في الانصراف والمستأذن أو بن قبطي وعشيرته وقيل بن حارثة إن بيوتنا عورة أي منكشفة للعدو وقيل خالية للسراق فكذبهم الله في ذلك ولو دخلت عليهم من أقطارها أي لو دخلت عليهم المدينة من جهاتها ثم سئلوا الفتنة يريد بالفتنة الكفر أو قتال المسلمين لاتوها قرئ بالقصر بمعنى جاءوا إليها وبالمد بمعنى أعطوها أو أعطوها من أنفسهم وما تلبثوا بها الضمير للمدينة قد يعلم الله دخلت قد على الفعل المضارع بمعنى التهديد وقيل للتعليل على وجه التهكم المعوقين منكم أي الذين يعوقون الناس عن الجهاد ويمنعونهم منه بأقوالهم وأفعالهم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا هم المنافقون الذين قعدوا بالمدينة عن الجهاد وكانوا يقولون لقرابتهم أو للمنافقين مثلهم هلموا إلى الجلوس معنا بالمدينة وترك القتال وقد ذكر هلم في الأنعام ولا يأتون البأس إلا قليلا البأس القتال وقليلا صفة لمصدر محذوف تقديره إلا إتيانا قليلا أو مستثنى من فاعل يأتون أي إلا قليلا منهم أشحة عليكم أشحة جمع شحيح بوزن فعيل معناه معناه يشحون بأنفسهم فلا يقاتلون وقيل يشحون بأموالهم وقيل معناه أشحة عليكم وقت الحرب أي يشفقون أي يقتلوا ونصب أشحة على الحال من القائلين أو على المعوقين أو من الضمير في يأتون أو نصب على الذم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك أي إذا اشتد الخوف من الأعداء نظر إليك هؤلاء في تلك الحالة ولا بك من شدة خوفهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت عبارة عن شدة خوفهم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد التسلق بالألسنة عبارة عن الكلام بكلام مستكرة ومعنى حداد فصحاء قادرين على الكلام وإذا نصركم الله فزال الخوف رجع المنافقون إلى إذايتهم بالسب وتنقيص الشريعة وقيل إذا غنمتم طلبوا من الغنائم أشحة على الخير أي يشحون بفعل الخير وقيل يشحون بالمغانم وانتصابه هنا على الحال من الفاعل في سلقوكم لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم ليس المعنى أنها حبطت بعد ثبوتها وإنما المعنى أنها لم تقبل لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال وقيل إنهم نافقوا بعد أن آمنوا فالإحباط على هذا حقيقة يحسبون الأحزاب لم يذهبوا الأحزاب هنا هم كفار قريش ومن معهم فالمعنى أن المنافقين من شدة جزعهم يظنون أن الأحزاب لم ينصرفوا عن المدينة وهم قد انصرفوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب معنى يود يتمنوا وبادون خارجون في البادية والأعراب هم أهل البوادي من العرب فمعنى الآية أنه إن أتى الأحزاب إلى المدينة مرة أخرى تمنى هؤلاء المنافقون من شدة جزاعهم أن يكونوا في البادية مع الأعراب وأن لا يكونوا في المدينة بل غائبين عنها يسألون من ورد عليهم عن أبائكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة أي قدوة تقتدون به صلى الله عليه وسلم في اليقين والصبر وسائر الفضائل وقرأ أسوة بضم الهمزة والمعنى واحد هذا ما وعدنا الله ورسوله قيل إن هذا الوعد ما أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بحفر الخندق من أن الكفار ينزلون وأنهم ينصرفون قائبين وقيل إنه قول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء الآية فعالموا أنهم يبتلون ثم ينصرون فمنهم من قضى نحبة يعني قتل شهيدا قال أنس بن مالك يعني عمي أنس بن النظر وقيل يعني حمزة بن عبد المطلب وقضاء النحب عبارة عن الموت عند ابن عباس وغيره وقيل قضى نحبة وفى العهد الذي عاهد الله عليه ويدل عليه هذا ويدل على هذا ما ورد ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال طلحه ممن قضى نحبة وهو لم يقتل حينئذ ومنهم من ينتظر المفعول محذوف اي ينتظر ان يقضي نحبه او ينتظر الشهاده في سبيل الله على قول ابن عباس او ينتظر الحصول في اعلى مراتب الايمان والصلاح على القول الاخر وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم الصياصي هي الحصون ونزلت الآية في يهود بني قريضة وذلك أنهم كانوا معاهدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقضوا فنقضوا عهده وصاروا مع قريش فلما انصرفت قريش عن المدينة حصر رسول الله بني قريضة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم بأن قتل رجالهم ويسبى نسائهم وذريتهم فريقا تقتلون يعني الرجال وقتل منهم يومئذ كل من أنبت وكانوا بين ثمانمائة أو تسعمائة وتأسرون فريقا يعني النساء والذرية أورثكم أرضهم يعني أرض بني القريضة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وأرضا لم تطأوها هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد وطئوها حينئذ وهي مكة واليمن والشام والعراق ومصر فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى المشرق والمغرب ويحتمل عندي أن يريد أرض بني قريضة لأنه قال اورثكم بالفعل الماضي وهي التي كانوا أخذوها حينئذ واما غيرها من الأراضين فإنما أخذها بعد ذلك فلو أرادها لقال يورثكم إنما كررها بالعطف ليصفها بقوله لم تطأوها أي لم تدخلوها قبل ذلك يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآية سببها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تغايرن حتى غمه ذلك وقيل طلبنا منه الملابس ونفقات كثيرة وكان أزواجه يومئذ تسع نسوة من قريش وهن عائشة بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وحفصه بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وسوده بنت زمعة وام حبيبه بنت ابي سفيان وام سلمة بنت ابي أمية واربعا من غير قريش وهن ميمونه بنت الحارث الهلاليه وصفيه بنت حيي من بني إسرائيل وزينب بنت جحش الاسديه وجويريه بنت الحارث من بني المصطلق فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا أصل تعالى أن يقول من كان في موضع مرتفع لمن في موضع منخفض ثم استعملت بمعنى أقبل في جميع الأمكنة وأمتعكن من المتعة وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلقت والسراح الطلاق فمعنى الآية أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخير نسائه بين الطلاق والمتعة إن أراد زينة الدنيا وبين البقاء في عصمته إن, أراد إن أردنا الآخرة فبدأ صلى الله عليه وسلم بعائشة فاختارت البقاء في عصمته ثم تبعها سائرهن في ذلك فلم يقع طلاق وقالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ولم يعد ذلك طلاقا وإذا اختارت المخيرة الطلاق فمذهب مالك أنه ثلاث وقيل طلقة بائنة وقيل طلقة رجعية ووصف السراح بالجميل ووصف السراح بالجميل يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث أو يريد أنه ثلاث وجماله حسن الرعي والثناء وحفظ العهد للمحسنات من كل من للبيان لا للتبعض لأن جميعهن محسنات بفاحشة مبينة قيل يعني الزنا وقيل يعني عصيان زوجهن عليه الصلاة والسلام أو تكليفه ما يشق عليه وقيل عموم في المعاصي يضاعف لها العذاب ضعفين أن يكون عذابها في الآخرة مثل عذاب غيرها مرتين وإنما ذلك لعلو رتبتهن لأن كل أحد يطالب على مقدار حاله وقرئ يضاعف بلياء ورفع العذاب على البناء للمفعول وبالنوني ونصب العذاب على البناء للفاعل ومن يقنط من كنا لله ورسوله قرئ بالياء حملا على لفظ من وبالتاء حملا على المعنى وكذلك تعمل والقنوط هنا بمعنى الطاعه نؤتيها أجرها مرتين أن يضاعف لها ثواب الحسنات رزقا كريما يعني الجنة وقيل في الدنيا والأول هو الصحيح لستن أحد من النساء إن اتقيتن فضلهن الله على النساء بشرط التقوى وقد حصل لهن التقوى فحصل التفضيل على جميع النساء إلا أنه يخرج من هذا العموم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها فلا تخضعن بالقول نهي عن الكلام اللين الذي يعجب الرجال ويميلهن إلى النساء في قلبه مرض أي فجور وميل للنساء وقيل هو النفاق وهذا بعيد في هذا الموضع وقلن قولا معروفا هو الصواب من الكلام أو الذي ليس فيه شيء مما نهي عنه وقرن في بيوتكن قرئ بكسر القاف ويحتمل وجهين أن يكون من الوقار أو من القرار في الموضع ثم حذفت الراء الواحدة كما حذفت اللام في ظلتة وأما القراءة بالفتح فمن القرار في الموضع على لغة من يقول قررت بالكسر أقر بالفتح والمشهور في اللغة عكس ذلك وقيل هي من قار يقار إذا اجتمع ومعنى القرار, ومعنى القرار أرجح لأن سودة رضي الله عنها قيل لها لما لا تخرجين فقالت أمرنا الله بأن نقر في بيوتنا وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل وحينئذ قال لها عمر إن الله أمرك أن تقر في بيتك ولا تبرجنا التبرج إظهار الزينة تبرج الجاهلية الأولى أي مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن من الانكشاف والتعرض للنظر وجعلها أولى بالنظر إلى حال الإسلام وقيل الجاهلية الأولى ما بين آدم ونوح وقيل ما بين موسى وعيسى الرجس أصله النجس والمراد به هنا النقائص والعيوب أهل البيت منادى أو منصوب على التخصيص وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وأقاربه كالعباس وعلي وكل من حرمت عليه الصدقة وقيل المراد هنا أزواجه خاصة والبيت على هذا المسكن وهذا ضعيف لأن الخطاب بالتذكير ولو أراد ذلك لقال عن كنا وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في خمسة في ولد علي وفاطمة والحسن والحسين وذكرنا خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصهن بعد دخولهن مع أهل البيت وهذا الذكر يحتمل أن يكون التلاوة أو التذكر بالقلب وآيات الله هي القرآن والحكمة هي السنة إن المسلمين والمسلمات الآلة سببها أن بعض النساء قلنا ذكر الله الرجال ولم يذكرنا فنزل فيها ذكر النساء والمؤمنين والمؤمنات الإسلام هو الانقياد والإيمان هو التصديق ثم إنهما يطلقان بثلاثة أوجه باختلاف المعنى كقوله لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وبالاتفاق لجتماعهما كقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين الآية وبالعموم فيكون الإسلام أعم لأنه بالقلب والجوارح والإيمان أخص لأنه بالقلب خاصة وهذا هو الأظهر في هذا الموضع والقانتين والقانتات يحتمل أن يكون بمعنى العبادة أو الطاعة والصادقين والصادقات يحتمل أن يكون من صدق القول أو من صدق العزم وما كان لمؤمن الآية معناها أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيار مع الله ورسوله بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله والضمير في قوله من أمرهم راجع إلى الجمع الذي يقتضيه قوله لمؤمن ولا مؤمنة لأن معناه العموم في جميع المؤمنين والمؤمنات وهذه الآية للقصة المذكوره بعدها وقيل سببها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب امراه ليزوجها لمولاه زيد بن حارثة فكرهت هي وأهلها ذلك فلما نزلت الآية قالوا رضينا يا رسول الله واختلف هل هذه المخطوبة زينب بنت جحش أو غيرها وقد قيل إنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيد وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه هو زيد بن حارثة الكلبي وإنعام الله عليه بالإسلام وغيره وإنعام النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق وكانت عند زيد زينب بنت جحش وهي بنت أميمة عمة النبي صلى الله عليه وسلم فشكى زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء معاشرتها وتعاظمها عليه وأراد أن يطلقها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله يعني فيما وصفها به من سوء المعاشرة واتق الله ولا تطلقها فيكون نهيا عن الطلاق على وجه التنزيه، كما قال عليه الصلاة والسلام أبغض المباح إلى الله الطلاق وتخفي في نفسك ما الله مبدي الذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جائز مباح لا إثم فيه ولا عتم ولكنه خاف أن يصلط الله عليهم ألسنتهم وينال منه فأخفاه حياء وحشمة وصيانة لعرضه وذلك أنه روية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يطلق زيد زينب ليتزوجها هو صلى الله عليه وسلم لقرابتها منه ولحسبها فقال أمسك عليك زوجك وهو يخفي الحرص عليها خوفا من كلام الناس لئلا يقول تزوج امرأة ابنه إذ كان قد تبناه فالذي أخفاه صلى الله عليه وسلم هو إرادة تزوجها فابدى الله ذلك بأن قضى له بتزوجها فقالت عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية لشدتها عليه وقيل إن الله كان أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بعد طلاق زين فالذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعلمه الله به من ذلك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لم يذكر أحد من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة والوطر الحاجة قال ابن عطية ويراد به هنا الجماع والأحسن أن يكون أعم من ذلك أي لما لم يبقى لزيد فيها حاجة زوجها الله من نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأسند الله تزويجها إليه تشريفا لها ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن الله زوجني نبيه من فوق سبع سماوات واستدل بعضهم بقوله زوجناكها على أن الأولى ان يقال في كتاب الصداق أنكحه إياها بتقديم ضمير الزوج على ضمير الزوجة كما في الآية لكي لا يكون على المؤمنين حرج في, أزع... في أزواج أدعيائهم المعنى أن الله زوج زينب امرأة زيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم المؤمنين أن تزوج نساء أدعيائهم حلال لهم فإن الأدعياء ليسوا لهم بأبناء حقيقة ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بعد زيد حلال لا حرج فيه ولا إثم ولا عتاب وفي ذلك رد على من تكلم في ذلك من المنافقين وفرض هنا بمعنى قسم له سنة الله في الذين قلوا من قبل. أي عادة الله في الأنبياء المتقدمين أن ينالوا ما أحل الله لهم وقيل الإشارة بذلك إلى داود في تزوجه للمرأة التي جرى له فيها ما جرى والعموم أحسن ونصب سنه على المصدر أو على إضمار فعل أو على الاغراء الذين يبلغون رسالات الله صفة للذين خلوا من قبل وهم الأنبياء أو رفع على إضمار مبتدا أو نصب بإضمار فعل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم هذا رد على من قال في زيد بن حارثة زيد بن محمد فاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد. وعموم النفي في الآية لا يعارضه وجود الحسن والحسين لأنه صلى الله عليه وسلم ليس أبا لهما في الحقيقة لأنهما ليس من صلبه وإنما كان ابني بنته وأما ذكور أولاده فماتوا صغارا، فليسوا من الرجال وخاتم النبيين أي آخرهم فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وقرئ بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم فهو خاتم وبالفتح بأنهم ختموا به فهو كالخاتم والطابع لهم فإن قيل إن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكون بعده عليه الصلاة والسلام فالجواب أن النبوة أوتيت عيسى قبله عليه الصلاة والسلام وأيضا فإن عيسى يقول إذا نزل على شريعته عليه الصلاة والسلام فكأنه واحد من أمته اذكروا الله ذكرا كثيرا اشترط الله الكثره في الذكر حيثما حيث أمر به بخلاف سائر الأعمال والذكر يكون بالقلب وباللسان وهو على أنواع كثيرة من التهليل والتسبيح والحمد والتكبير وذكر أسماء الله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلة قيل إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبح والعصر والأظهر أنه أمر بالتسبيح في أول النهار وآخره وقال ابن عطية أراد في كل الأوقات فحد النهار بطرفين هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم هذا خطاب للمؤمنين وصلاة الله عليهم رحمة لهم وصلاة الملائكة عليهم دعاؤهم لهم فاستعمل لفظ يصلي في المعنيين على اختلافهما وقيل إنه على حذف مضاف تقديره وملائكته يصلون تحيتهم يوم يلقونه سلام قيل يعني يوم القيامة وقيل في الجنة وهو الأرجح لقوله وتحيتهم فيها سلام ويحتمل أن يريد تسليم بعضهم على بعض أو قول الملائكة لهم سلام عليكم طبتم إنا أرسلناك شاهدا أي يشهد على أمة وداعيا إلى الله بإذنه أي بأمر الله وإرساله وسراجا منيرا استعارة للنور الذي يتضمنه الدين ودع أذاهم يحتمل وجهين أحدهما لا تؤذيهم فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين بآية السيف والآخر احتمل إذايتهم لك وأعرض عن أقوالهم فالمصدر على هذا مضاف للفاعل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية معناه السقوط العدة عن المطلقة قبل الدخول فالنكاح في الآية هو العقد والمس هو الجماع وتعتدونها من العدد فمتعوهن هذا يقتضي متعة المطلقة قبل الدخول سواء فرض لها أو لم يفرض لها صداقة وقوله تعالى في البقرة وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يقتضي أن المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها يجب لها نصف الصداق ولا متعة لها وقد اختلف هل هذه الآية ناسفة لآية البقرة؟ أو منسوخة بها ويمكن الجمع بينهما بأن تكون آية البقرة مبينة لهذه مخصصة لعمبها يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن في معناها قولان أحدهما أن المراد أزواجه التي في عصمته حينئذ كعائشة وغيرها وكان قد أعطاهن مهورهن والآخر أن المراد جميع النساء فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطي مهرها وهذا أوسع من الأول وما ملكت يمينك أباح الله له مع الأزواج السراري بملك اليمين ويعني بقوله أفاء الله عليك الغنائم وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك يعني قرابته من جهة أبي ومن جهة أمه وكان له عليه الصلاة والسلام أعمام وعمات إخوة لأبي ولم يقل لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا أخت وإنما يعني بخاله وخالاته عشيرة أمه وهم بنوا زهرة ولذلك كانوا يقولون نحن أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قال إن المراد بقوله أحللنا لك أزواجك من كانت في عصمته فهو عطف عليهن وإباحة لأن يتزوج قرابته زيادة على من كان في عصمته ومن قال إن المراد جميع النساء فهو تجريد منهن على وجه التشريف بعد دخول هؤلاء في العموم التي هاجرنا معك تخصيص تحرز به من, من لم يهاجر كالطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أباح الله له صلى الله عليه وسلم من وهبت له نفسها من النساء واختلف هل وقع ذلك أم لا فقال ابن عباس لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بنكاح أو ملك يمين لا بهبة نفسها ويؤيد هذا قراءة الجمهور إن وهبت بكسر الهمزة أي إن وقعت وقيل قد وقع ذلك وهو على هذا القول قرئ أن وهبت بفتح الهمزة واخترف على هذا القول في من هي التي وهبت نفسها فقيل ميمونة بنت الحارث وقيل زينب بنت خزيمة أم المساكين وقيل أم شريك الأنصارية وقيل أم شريك العامرية خالصة لك من دون المؤمنين أي هبة المرأة نفسها مزية خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره وانظر كيف رجع من الغيبة إلى الخطاب ليخص المخاطب وحده وقيل إن خالصة يرجع إلى كل ما تقدم من النساء المباحات له صلى الله عليه وسلم لأن سائر المؤمنين قصروا على أربع نسوة وأبيح له عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك ومذهب مالك أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد بخلاف أبي حنيفة وإعراض خالصة مصدر أو حال أو صفة لامرأة قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم يعني أحكام النكاح من الصداق والولي والاقتصار على أربع وغير ذلك لكي لا يكون عليك حرج يتعلق بالآية التي قبلها أي بينا أحكام النكاح لألا يكون عليك حرج أو لئلا يظن بك أنك فعلت ما لا يجوز وقال الزمخشري يتعلق بقوله خالصة لك ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء معنى ترجي تؤخر وتبعد ومعنى تؤوي تضم وتقرب واختلف في المراد بهذا الإرجاء والإواء فقيل إن ذلك في القسمة بينهن أي تكثر لمن شئت وتقلل لمن شئت وقيل إنه في الطلاق أي تمسك من شئت وتطلق من شئت وقيل معناه تتزوج من شئت وتترك من شئت والمعنى على كل قول توسعة على النبي صلى الله عليه وسلم وإباحة له أن يفعل ما يشاء وقد اتفق الناقلون على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل في القسمة بين نسائه أخذ منه بأفضل الأخلاق مع إباحة الله له والضمير في قوله منهن يعود على أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم خاصة أو على كل ما أحل الله له على حسب الخلاف المتقدم ومن بتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك في معناه قولان أحدهما من كنت عزلته من نسائك فلا جناح عليك في رده بعد عزله والآخر من ابتغيت ومن عزلت سواء في إباحة ذلك فمن للتبعيض على القول الأول وأما على القول الثاني فنحو قولك من لقيك ومن لم يلقك سواء ذلك أدنى أن تقر عينهن أي إذا علمنا أن هذا حكم الله قرت به أعينهن ورضين به وزال ما كان بهن من الغيرة فإن سبب نزول هذه الآية ما وقع لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من غيرة بعضهن على بعض لا يحل لك النساء من بعد فيه قولان أحدهما لا يحل لك النساء غير اللات في عصمتك الآن ولا تزيد عليهن قال ابن عباس لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله جازاهن الله على ذلك بأن حرم غيرهن من النساء كرامة لهن والقول الثاني لا يحل لك النساء غير الأصناف التي سميت والخلاف هنا يجري على الخلاف في المراد بقوله إنا أحللنا لك أزواجك أي لا يحل لك غير من ذكر حسب ما تقدم وقيل معنا لا يحل لك النساء لا يحل لك اليهوديات والنصرانيات من بعد المسلمات المذكورات وهذا بعيد واختلف في حكم هذه الآية فقيل إنها منسوخة بقوله إن أحللنا لك أزواجك على القول بأن المراد جميع النساء وقيل إن هذه الآية ناسخة لتلك على القول بأن المراد من كان في عصمته وهذا هو الأظهر لما ذكرنا عن ابن عباس ولأن التسعة في حقه عليه الصلاة والسلام كالأربع في حق أمته ولا أن تبدل بهن من أزواج معناه لا يحل لك أن تطلق واحدة منهن وتتزوج غيرها بدلا منها وقيل معناه ما كانت العرب تفعله من المبادلة في النساء بأن ينزل الرجل عن زوجته لرجل وينزل الآخر عن زوجته له وهذا ضعيف ولو أعجبك حسنهن في هذا دليل على جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها إلا ما ملكت يمينك المعنى أن الله أباح له الإماء والاستثناء في موضع رفع على البدل من النساء أو في موضع نصب على الاستثناء من الضمير في حسنهن لا تدخلوا بيوت النبي إلا ان يؤذن لكم إلى طعام سبب هذه الآية ما رواه أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش اولم عليها فدع الناس فلما طعموا قعد نفر في طائفة من البيت فتقل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ليخرجوا بخروجه ومر على حجر نسائه ثم عاد فوجدهم في مكانهم فانصرف فخرجوا عند ذلك وقال ابن عباس نزلت في قوم كانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون عليه قبل الطعام فيقعدون إلى أن يطبخ ثم يأكلون ولا يخرجون فأمروا أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهم وأن ينصرفوا إذا أكلوا قلت والقول الأول أشهر وقول ابن, وقول ابن عباس أليق بما في الآية من النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم فعلى قول ابن عباس في النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم والقول الأول في النهي عن القعود بعد الأكل فإن الآية تضمنت الحكمين غير ناظرين إنا أي غير منتظرين لوقت الطعام والإن الوقت وقيل إن الطعام نضجه وإدراكه يقال أنا يأني إناء ولكن إذا دعيتم فدخلوا أمر بالدخول بعد الدعوة وفي ذلك تأكيد للنهي عن الدخول قبلها فإذا طعمتم فانتشروا أي صرفوا. قال بعضهم هذا أدب أدب الله به الثقلاء وقالت عائشة رضي الله عنها حسبك من الثقلاء أن الله لم يحتملهم ولا مستأنسين لحديث معطوف على غير ناظرين أو تقديره ولا تدخلوا مستأنسين ومعناه النهي عن أن يطلبوا الجلوس للأنس لحديث بعضهم مع بعض أو يستأنسوا لحديث أهل البيت واستئناسهم تسمعهم وتجسسهم إن ذلك كان يؤذي النبي يعني جلوسهم للحديث أو دخولهم بغير إذن فيستحيي منكم تقديره يستحيي من إخراجكم بدليل قوله والله لا يستحكي من الحق أي أن إخراجكم حق لا يتركه الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب المتاع الحاجة من الأساس وغيره وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسببها ما رواه أنس من قعود القوم يوم الوليمة في بيت زينب وقيل سببها أن عمر بن الخطاب أشار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحجب نساء فنزلت الآية موافقة لقول عمر قال بعضهم لما نزلت في أمها في المؤمنين وإذا سألتمهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب كنا لا يجوز للناس كلامهن إلا من وراء حجاب ولا يجوز أن يراهن متنقبات ولا غير متنقبات فخصصنا بذلك دون سائر النساء ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن يريد أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال ولا تنكحوا أزواج سببها أن بعض الناس قالوا لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة فحرم الله على الناس تزوج نسائه بعده كرامة له صلى الله عليه وآله وسلم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن الآية لما أجب الله الحجاب أو أباح لهن الظهور لذوي محارمهن من القرابة وهم الأباء والأبناء والإخوة وأولادهم وأولاد الأخوات ولا نساءهن قيل يريد بالنساء القرابة والمصرفات لهن وقيل يريد نساء جميع المؤمنات ويقول أول تخصيص النساء بالإضافة لهن ويقول الثاني أنهن كن لا يحتجبن من النساء على الإطلاق وما ملكت أيمانهن واختلف في من أبيح لهن الظهور له من ملك اليمين فقيل الإماء دون العبيد وقيل الإماء والعبيد وهو أولى بلفظ الآية ثم, أو ثم اختلف من ذهب إلى هذا فقال قوم من ملكته من العبيد دون من ملكه غيرهن وهذا هو الظاهر من لفظ الآية وقال قوم جميع العبيد كن في ملكهن أو في ملك غيرهن إن الله وملائكته يصلون على النبي هذه الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا معنى صلاة الله وصلاة الملائكة في قوله يصل عليكم وملائكته صلوا عليه وسلم تسليما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض إسلامي فالأمر به محمول على الوجوب وأقله مرة في العمر وأما حكمها في الصلاة فمذهب الشافعي أنها فرض تبطل الصلاة بتركه ومذهب مالك أنه سنة وصفتها ما ورد في الحديث الصحيح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافا كثيرا أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يريد السلام عليه في التشاهد في الصلاة أو السلام عليه حين لقائه وأما السلام عليه بعد موته فقد قال صلى الله عليه وسلم من سلم علي قريبا سمعته ومن سلم علي بعيدا أبلغته فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء إن الذين يؤذون الله ورسوله إذاية الله هي بالإشراف به ونسبة الصاحبة والولد له وليس معنى إذايته أنه يضره الأذى لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء وقيل إنها على حذف مضاف تقديره يؤذون أولياء الله والأول أرجح لأنه ورد في الحديث يقول الله تعالى يشتمني ابن آدم وليس له أن يشتمني ويكذبني وليس له ان يكذبني وأما شتمه إيايا فقوله إن لي صاحبة وولدا وأما تكذيبه إيايا فقوله لا يعيدني كما بدأني وأما إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التعرض له بما يكره من الأقوال أو الأفعال وقال ابن عباس نزلت في الذين طعنوا عليه حين أخذ الصفية بنت حويل، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسب الآية في البهتان، وهو ذكر الإنسان بما ليس فيه، وهو أشد من الغيبة مع أن الغيبة محرمة وهي ذكره ما فيه مما يكره، يا أيها النبي. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بإذناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار وقيل هو الرداء وصورة إدنائه عند ابن عباس أن تلويه على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها وقيل أن تلويه حتى لا يظهر إلا عيناها وقيل أن تغطي نصف وجهها ذلك أدنا أي عرفنا فلا يؤذينا أي ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الأمة، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي إنما المراد أن يفرق بينها وبين الأمة لأنه كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء وربما تعرض لهن السفهاء لئن لم ينتهي المنافقون الآية تضمنت وعيد هؤلاء الأصناف إن لم ينتهوا وقيل إنهم لم ينتهوا ولم ينفذ الوعيد عليهم ففي ذلك دليل على بطلان القول بوجوب إنفاذ الوعيد في الآخرة وقيل إنهم انتهوا وستروا أمرهم فكف عنهم أو فكف عنهم إنفاذ الوعيد والمنافقون هم الذين يظهرون الإيمان ويخفون الكفر والذين في قلوبهم مرض. قوم كان فيهم ضعف ايمان وقلة ثبات عليه وقيلهم الزنا كقوله فيطمع الذي في قلبه مرض والمرجفون في المدينة قوم كانوا يشيعون اخبار السوء ويخوفون المسلمين فيحتمل ان تكون هذه الاصناف متفرقة او تكون داخلة في جملة المنافقين ثم